ضاق الفضاء يا ناس وانحبست الأنفاس وشعوري والإحساس مما جرى مقهور ضاق الفضاء يا ناس وانحبست الأنفاس وشعوري والإحساس مما جرى مقهور شيئًا يهز الروح أودى بقلبي جروح كل لوح ما عاد به مستوحى عاد لنا الأوغاد تدفعهم الأحقاد وشر فيهم زاد كبر ضغاض وغرور عاد لنا الأوغاد تدفعهم الأحقاد وشر فيهم زاد. وسط الصحروف منشور حقد صدور مبان في رسمه الفنان رسولنا ينهان وسط الصحروف منشور هن اله الحين نازلنا مخ دلفين ينقطع النذلين ولا نمد جسور Piękna, mitylla, ta łoda, nchę, fedża. Im فما الذي فعلناه أغاضهم زيادة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا بها الإسلام والمسلمين هم ومنافقوا هذا الزمان الذين يقيمون, يقيمون بيننا ويكتبون, ويكتبون للهبل في صحفنا وجرائدنا ويقتمون مصالح الكفار يقتمون من مناداك وانقطع لرضاك منكرهك ما ابت